اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما عطيت وقنا شر ما قطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه ولك الشب على ما أعقيت نستغفرك اللهم ونتعو إليك اللهم اقصر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهوي به عليك اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أدخلتنا واجعلنا فك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا من إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسه ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوالي الدنيا هناك أيضا ولنا فينا صلاة إلا تنع على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراهنين اللهم اغفر الجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحبانية ولذين بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافرهم واعفو عنهم وأثر المزلهم ووسع مدخلهم وانسلهم بالماء والثلج والباد وذقهم من الذنوب والخطايا ورثوه الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى مصار إليه تحت الجنادي والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآلنا يوم العرض والنشور يا ربنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك العفو فاعف عنا اللهم انك عفو العفو فاعف عنا, عنا اللهم ما قسمت في هذه الليله الشريفه المباركه من صحة وسلامة وخير وعافية وصعب رزق فاجعلنا منه أوفر الحظ والنصير وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم أعطي الرقابة اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا والدينا وأزواجنا و وأصحابنا و دويرحانا ومن أوصانا بدعاء الخير وإلا له حق علينا يا كريم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم من أرادا بلادنا البحرين بسوء فأشغلوا بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تجميره تجميره يا قوي يا عزيز اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين وذنب الأعداء الدين وحن حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين عن الحق يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلى نيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بي مما أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين